وََّ زِعَاتِ غَرقَ وََّ شِطاتِ نَشْطى والالسابِبحاتِ سَببح فَسابِقاتِ سَقَ فَمُدَبّاتِ أمْرى يَوْمَ تَرجفُ الاجِفَ تَتْبَعُهَا الادِفَة قُلوبُ يََئِذِاجِفَ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 ها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطا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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منتهاها